This Oh, no. النبي لا ترفعوا الصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهلوا. كم لبره أن kalam <laughs> این نند girl تسبح على ما No, no, no, please. ولكن الله حبب إليكم الإيمان والذنوب في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق موسیقی فن وادخوه <تصفيق> الله I'm oh. مَنْ يُصْرِفُهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ وَنَأْمُّ مُتَمَاعُ الضُّفُون وَاللَّهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا الله. إِنَّ اللَّهَ تَنْلُّهُ Show me out. Um, play it